124. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 125. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا Daarku fiqah seminggu. Kata orang lain untuk orang tua mereka. Tuhan mereka orang tua. Kata